بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلص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 ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم وَإِذَا وإذا حللتم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 إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمترد يَتَوَنَّطِيحَةَ وَمَا أَكَلَ السَّبُعَ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا أَكَلَ السَّبُعَ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَاذُ بِحَالِم نُصِبَ وَأَنْتَ تَسْتَقْسِمُ فِي الْأَذَلَّامِ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 فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم طَيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم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 وَنَاتٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ محصنين محصنين لِينًا غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق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 وَإِن كُنتُم مَرْضَاءَ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ نِسَ أَفَلَم تَجِدُمَا أَم فَتَيََّ مُ صَعيدَ قَبَ فَتَََّ مُ صرَعيدَطَيّبًَا فَم سَحوا بِوجوهِكُم وأيديكم منه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 تقوا واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم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 وَلَا قَدَ أَخَذَ اللَّهُ مثَاقَبَنِي إِسْرَائِيلَ وَبََثْنَا مِنهُ مُثْنَّ يَعَشَرْرَ نَ قِيبَ وَقَالَ اللَّهُ إِّ مَعَكُكلَِن أَقَمتُ مُص قال وَآتَتُ مزَّكاتَ وَآمَتُ بِزُ وَزَّرتُمهُم وَأَقُ رَبم اللهَّه قَبًا حَسَنَا وَأَقُ رَُ اللهَّ قًَا كُ سَ آاتِكُ وَلَ أُذِخِلًَاَّكُ وَلا أُدِخِلًَاَّكُ جَناتِ تَجمِ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَإِذْ مَا نَقَضُوا مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قاسية وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا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 كُرِهَ بِهِ فَأَوْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَادَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يُبَيِّنُ لَكُم كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تَخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِ بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ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 قُل فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يخلق لكم ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباء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 انْتَقُولُونَ مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير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 117. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين 118. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى سيخرج منها واننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فاننا داخلون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 قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تُبُّ أَبِ إِسْمِي وَإِسْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ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 إِسْرَاءَ إِلَّا أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ في فِي الْأَرْضِ أَنَّهُ مَن قَتَلَ بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ الناس جميعا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا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 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا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 111. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم 112. يا أيها الذين آمنوا 111. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون 112. إن الذين كفروا لو أن لهم 117. وما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم 118. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطْعُ أَيْدِيِهِمَا جَزَاءٌ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 توراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله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 وَقَف الصَّنَا عَ آثَجٍِ بعسَابنِ مَر يَمَ مصَدِّقَ لِمَا بَن يَدَيْهِ مِن التوْور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 وَأَن يحقُم بَينَهُم بِمَا أَن زَلَ اللهَّهُ وَلَا تَتَّبِع أَهُو أَهُم وَحظَبهُم وَحذَرهُمْ أَي يأَفْتِنُوكَعَ بَعْظِمَاأَ زَل اللهَّهُ إلَك فَإِنْ تُولُوا فَعَلِمَ أَنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّكَ لَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ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 117. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون 118. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا لا تتخذوا الذين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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ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 ولا يزيدنك كثيرا مما انزل اليك من ربك طغيا و كفرا والقينا بينهم العداوه والبغض الى يوم القيامه كلُم أَْ قَدونَ ررَحَرِّ أَطُفَه اللهَّ وَيَسعونَ فِي الأررض فَسَادَ واللَّهُ لا يُحبّ المُفسِدين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 ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى مَنْ آمَنَ بالله واليوم الاخر من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 111. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا 112. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا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 وَمَا وما للظالمين من أنصار 113. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 114. وما من إله, إلا إله واحد.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 تَتْبَعُونَ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا وَلَا تَتْبَعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا أَن سَوَاءَ السَّبِيلِ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 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن شَدد الن سِعَدَوَةَ للَِّينَ آممَنُ اليهودَ وََّذينَ أَشَْكُ وَلَ تَجدًا أَقُرَدَهُم مَّ غَدَّتَ للَّذينَ آممَنُ الَّينَ قالَاُ إِا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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لَا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا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 117. واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون 118. يا أيها الذين آمنوا 119. فما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم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 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فَإِن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا قَالِحَاتِ جَنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسِنُوا وَاللَّهُ يحب يا أََُّّينَ آمَنُوا لََبن وَ نَّكُم اللهَّهُ بِشَءم مِنَ الصَّيدِ تَنَالهُ أَذكُمْ وَرماحُكُمْ لعَمَ اللهَّهُ مَ خَافهُ بالِالغَيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم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 هَذِيَ امْبالغُ الْكَعْبَةِ او كَفَّارَةُ طَعَامُ مَسَاكِينٍ او عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ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 جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في 117. وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم 118. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم 119. ما على الرسول إلا البلاغ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 يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم تسؤكم وان تسالوا عن احيين ينزل القران تبدل لكم عفوا الله عن والله غفور حليم قَدْ سَأَلَ قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ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 124. إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله, فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا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 وَإِذ تَّخْلُقُ مِنَ الطّينِكَ هَئَةِ الطَّيرِ بِإِذنِي فَتَمْ فُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيرًا بِإِذنِي وَتُبِرِعئُ الْ الأكْمَهَا وَأَبُرَصَ بِِذنِي وَإِذ تُخْرِه المَوْتَ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 وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا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 قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدى تكون لنا عيداً وآية من 117. وارزقنا وأنت خير الرازقين 118. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين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 وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَثْرِفْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ